Yeah. <laughs> يمني ما سكن عمي وصاني عليك و يا تراها قطعه مني اتمنى تحفظ الميثاق ابيك تمن الكلمه و ابشر بوسط العين والاعما تذكرين به التاريخ والميلاد بدينا قصه العشاق به التاريخ والميلاد بدينا قصه العشاق من الحق يا نبض القرم بدنا رحلة الأشوار تعالي نغمض عيني ونسرح في هوى نسنين ونضحك على زعلك دالع وتبه بين الاثنين تعالي نعيش هالضحك ونذكر اروع اللحظات روى الاحضارات وندعي عسى اللي جاي يكون اجمل من اللي فات بهتت ே நல் بدين القلب بدينا விதே நலத்தில்